إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قبل أن نتم مسألتنا التي سبقت وهي وجوب الحج على الفور رفع محمد إشكالا وما هو بإشكال حول وجوب الحج على الفور. فيقول قال الشوكاني رحمه الله تعالى وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا فقال الشارح وهو القنوجي الصديق حسن خان يجب على كل مكلف مستطيع لنص الكتاب العزيز ولله على الناس حج البيت ما نستطاع للسبيلة وعليه إجماع الأمة قوله عليه إجماع الأمة على ماذا على الوجوب ليس على الفورية، إنما قولوا عليه إجماع الأمة يعني على وجوب الحج لم يختلفوا أن الحج واجب، فأين ذكر الفورية ها هنا؟ وليس هذا من الإجماع الذي نقله الشوكان، إنما الناقل هنا هو الصديق حسن خان قنوج، واضح، وإنما الشافعية قالوا ما يجب على الفور. إنما فرض الحج عند الشافعية العمر فرض الحج عند الشافعية ماذا؟ العمر وما ترتب على هذه المسألة من خلاف أن من ملك نفقة الحج وقدرة أو من استطاع الحج فلم يحد لا أخاله ماذا؟ يأس قد ماذا؟ قد يأسه لو تعمل قد يأسه وقد سبق في الدرس الماضي نقل أدلة ماذا الفورية وهي كم خمسة أقوى دليل هو العموم الذي جاء به قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة يوم الحديد أن يحلقوا رؤوسهم تأخروا فغضب وغضبه ان كان ان قال ما لي اذا امرت الناس بأمر ماذا تاخروا عنه تاخروا عنه انتبه يا هذا يا هذا ما هذه جثة من يطلب العلم اعتذر ونعود الى وقد نقلنا في الدرس الماضي ماذا قولا واشكالا من أن النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنه الكم ها العاشره وقد تبين لنا ان الحج لم يفرد جزما الا في السنه الكم عاشره اما ما وقع في السنه التاسعه من حجه ابي بكر فلم يكن ذلك من ماذا من فرض الحج وانما من ماذا من استحبابه والراجع ان فرضه كان في السنه الايه التاسعه العاشره وليس التاسعه طيب الاشكال الثاني ترى الدعاء المرفوع ها الدع المرفوع والتمليه واجب ومجالس الحل العلمي لها حق علينا وعليه. والامتسال هو الادب طيب نقول أشكال الثانية أن فرض الحج في السنة التاسعة السادسة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فوقع, فوقع حج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهما بين التاسعة والعاشرة بما دل على عدم وجوبه على الفور وإلا لما اخره الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من قبله آية صورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله نزلت السنة الكم السادسة ففهم منها أن فرض الحج كان في السنة السادسة فكيف يفرض في السنة السادسة ويحج النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة والصحابة من قبل في التاسعة إلا أن وجوب إلا أن وجوب الحج ماذا ليس على الإ ليس على الفور فكيف الجواب يا طلبة العلم؟ ها؟ لما تخالف إمة العلم في قولهم لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة وكاني افهم من قولك أنك تقول ما نزلت في السنة السادسة ماذا في ذلك؟ لماذا حكم واجبها تم في العشرة؟ لماذا؟ هي الآية التي هي محل النزاع صحيح؟ او التي هي وجه الدلاله منها او الشهاد نظر استعمل كم السادسة يبقى اذا دع الجواب الاول ها وما الجواب الثاني عندك يبقى اذا انت الان تتكلم في مساله الاتمام والامر بالاتمام ليس يلزم منه أن يكون الأمر ان يكون الامر بالوجوب صحيح كما أنت مامور باتمام صلاه ماذا السنه لكن هي في ذاتها ماذا لا تجب هو الحج اختيارا ولا العمره اختيارا <تصفيق> هذا هروف قول يا نصر سن هذا من النظر المقابل إليه للأصل وهذه الآية التي هي اجماعا آية الوجوب هي الآية التي في سورة عمران ولله على الناس وهذه لم تنجل إلا في سنة له عاشرة واضح إذن نقول جوابا هات يا نصر يعني مو؟ قلت جوابا وإنما آية البقرة في وجوب الاتمام آية البقرة في وجوب الإتمام ولا يلزم من وجوب الإتمام وجوب ماذا؟ وجوب ذات الحج او اصله كما يجب ماذا؟ إتمام السنة من غير وجوب ماذا؟ يجب يا رجل ها؟ من غير وجوب اصلها وجوب أصله ثانيا وهذا معارض معارض بما هو أقوى منه دليلا على وجوب الحج على الفور من قول عليه الصلاه والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحج أنا لا أقصد الدليل المعارض أدلة الكتاب والسنة لا تتعارض انما الاقصد فهم الايه, فهم الآية هو المذا هو المعارض فانتبه وإلا فادله الكتاب والسنه ماذا لا تتعارض كلام الله وكلام نبيه لا يختلفان لا يختلفان لا يختلفان بعضهما على بعض فانتبه واضح يبقى نقول وهذا المفهوم معارض معارض لما هو أقوى منه دلالة من المنطوق من قوله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحج قلت سالسا وهذه الآية وآية وجوب الحج هي آية ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إلي سبيل وهذه لم تنزل إلا في السنة ماذا العاشرة قلت رابعا وكيف يوجب عليهم الحج بهذه الآية وهي السادسة وهي نزلت في السنة السادسة ويومها كانت مكة بأيدي من بأيدي المشركين لأن مكة لم تفتح إلا في سنة الكم في رمضان في السنة السامنة واضح قلت خامسا وكيف يوجب عليهم الحج في السنة السادسة وكان المشركون يحجون بيت الله الحرام مما يؤدي لاختلاط الأنساك والناس وابتراب الامر ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ينادي في الناس ماذا ألا يحج بعد هذا العام مشرك حتى لا تختلط الأنساك ويضطرب الأمر على, على الحجيج واضح نعم نعم ولا يطوف لك أريان قلت ويظهر هذا جليا من أن مناسك الحج على وجه التحقيق اللي هي المناسك الوجوه لم تجب إلا في السنة العاشرة لقولي خذوا عني مناسككم، الذي يظهر أنه قبل ذلك لم تكن المناسك ماذا معلومة معروفة أو نزلت أو اوجبت عليهم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، بما يظهر أن الحج لم يفرط بصورته التي يجب عليها من كذا أو من هذه الأعمال، إلا في السنة الكم العاشرة، إلا في السنة إيه؟ العشر. قلت سادسا وهذا المعارض ليس قوية لأنه لا يتصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليه الحج ويؤخره لما عرف عنه المبادرة إلى الأعمال الصالحة وتعلقهم بالبيت ورغبتهم فيه يبقى هذا هو الإشكال الإيه؟ الإشكال الثاني وجوابه في أن الحج فرض على ماذا على الفور ولذا من ملك كما يقولون أو يعبرون في الفقه الزاد والراحلة فأخر هذه الفريضة لا أخاله ماذا يأس لا أخاله يأس خص وقد جاء في الحديث إن عبدا صححت له جتدا ووستعت عليه في ماذا في المعيشة فتمر عليه خمس سنين سنين ولا يحد وفي رواية ولا يفد الي إنه لماذا إنه لمحروم وفي الحديث المجاج والعمار وفد الله دعاهم فايه فأجابوا قولوا فأجابوا في معنى ماذا الفورية والمبادرة معنى فورية والمبادرة وهذا هو الاشكال الثاني يا طلبة العلم قلت الاشكال الثالث ويشكل على فرض الحج على الفور من أن النبي صلى الله عليه وسلم خفضه فقال إن الله كتب عليكم الحج وهذا في معرض البيان من غير نص على الفورية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بما دل على عدم. وجوبه اي وجوب الحج يعني على الفور يقوي هذا النظر من أن العبادات يومية وحولية وعمري أركان الإسلام يومية وحولية وعمري أما اليوميه فماذا الصلاة وأما الحولية الصيام وأما العمرية فماذا؟ فالحج فيكون فرضه العمر قلت جوابا وهذا الاستدلال بعيد ومثل هذا النظر ومثل هذا النظر لا يستقيم والأثر والقاعدة اذا حضر الاثر بطل ماذا بطل النظر وثانيا ولا نسلم بهذا التقسيم اللي هو ان العبادات ايه يوميه وحوليه وعمرية. وان صح من جهه فانه لا يصح من جهات اخرى بل يمكن دفعه بأن الحج عباده عمريه يعني لا تجب العمر الا ماذا الا مر ثالثا أما قول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج من غير نص على ماذا على الفورية طب لماذا لم ينص على الفورية في هذا من أعذر ثلاثة أجل انتم أنتم اليوم في جهول غريب لست أدري سببه لست أدري سببه إما رياح نوم هبت على المسجد صحيح لأن أراكم تنظرون نظر المغشي عليه آه ما يعطينا ثلاثة أجودة ونحن على الشر ليس الكلام لي وحدي ولو انتصفنا لكانت هذه القسمة قسمتين عدل وشأن طالب العلم أن ينصت وبقدر ما ينسط يتكلم وأن يتكلم وبقدر ما يتكلم ماذا ينسط خاصه وفي هذا الكلام من اعمال ليه من إعمال العقل ولا أحب لك أن تكون طالب علم ماذا يعني عاله وإنما أن تكون طالب علم ماذا متحركا ولا متحرك من يعطيني جوابا يا هاني أجل متحركا ولا متحرك أن يكون طالب علم متحركا ولا متحرك متحركا وما يجوز الوجه الثاني حتى إذا دخلوا جحر ضب خارب لي ما يجوز الوجه صحيح متحركا صفة لطالب و متحرك من باب التخفيف عطف الايه جرب عطب المجاوره كده فعطف على علم فلما عطف على علم المجاورة جر ما جر العلم صحيح ما فهمتم هذه ولا ما فهمتم يجوز فيها الوجهات ان يكون هو طالب علم يبقى متحركا لان متحركا صفه لمن للطالب والصفة تتبع المنصوف لأربعة من عشرة منها الإعرار صحيح نصبا أو رفعا أو خفض ويجوز الوجه الثاني في اللغة ما يسمى بالعطف بالمجاورة فلما قال طالب علم متحرك حصلت مجاورة بين علم وإيه؟ ومتحرك فهذه المجاورة جعلت متحرك معطوفا على العلم فجر ما جر ليه؟ العلم فهمت ولا ما صحيح والله حتى اذا دخلوا جحر ضب خارب طيب دي وصف للضب ولا للجحر اجب وصف للجر للضب ولا للجحر للجحر طيب ازاي يقول خارب لانها عطفت على الضب يحرى ضب والضب مجروره والمعطوف يتبع الايه المعطوف عليه صحيح ولا لا طيب يبقى جرت لسبب الايه المجاوره وده من باب تسهيل الكلام على اللسان بدل ما تجيب منصوبا ثم تنزل مخفوضا وتطلع منصوبا هذا فيه سقة فجاب المنصوب وراح جاب الايه المخفوض دعونا من هذه الفائدة اللغويه طيب من يعطينا ثلاثه اجوبه وفي مكفآت أمامه. في أمامه امامهم نصائح مفيدة في تحريم الغيبه والنميمه ما يقال الغيب يصير من طلبه العلم الغيب لا ضبطها غيبه والغيبه من اليه من الغياب وما تغيب شمس العلم ابدا آه. طيب اقول يا مراد عيش مراد له زمن فعله؟ ما فعله فيه مشكله أصلاً. طاع الجواب الاول اجلس قول يا أبا عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم لما لما ينسى احدكم يقول اللهم صل على النبي هذا فعل العوام واسكر ربك أه. إذا نسيت تقول لا اله الا الله ممكن تقول بسم الله ممكن وليس هناك ذكر مخصوص يقال عند الإنسان قال الله تعالى وَاسْكُرْ رَبَّكَ إيه؟ إِذْنَ بَعْضُ النَّقْسِ يَنْ سَوَلْ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِي وَيَخْبِثَ عَلَى رَاسِهِ لا قل بسم الله قل لا إله إلا الله واضح والتزام الصلاة على النبي في هذا الموضع ليس في سنة ليس في سنة أن هذه من مواضع والسلام على النبي عليه ولا فقد الاثر الشهير لما عثر الرجل فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله له ابن عمر اننا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين لكن ما كذا علمنا هكذا علمنا وهذا من دقائق ما يعرف من البدع دقائق قل يا أبا عبد الرحمن ده انت بتستدل لهم وما تجيب عليه والله كويس لا بس خلي كلامك وبعدين نقشه انت معارض مخالف قول وما كل معارض يكره طبعا الا المعارض اللي رمز الفنجان ورمز هو مولى نصر لماذا لا تسلم لهم هو في نفس الروايه دي تمام نفس الرواية نفس الحديث ولا حديث آخر لما تسألك ما المشكلة في هذا هو نفس الحديث ولا الحديث الآخر ما ينتهي فيه فرق لما تحتج عليهم بنفس الحديث هذا أقوى كما استحتج عمر على أبي بكر كما احتج أبو بكر على عمر وقال له إلا بحقها يا عمر وحسابهم على الله وهذا أقوى في الحجة كما تقول العرب من ودينك هو نفس الحديث اثنين بس فعلا هذه روايه غير الروايه التي معنا هي روايه اليه اه؟, اه نعم خلاص بالروايه الاخرى فعج هذا الجواب الثاني ربما هل يجيب طالب العلم بربما هذه هل نجيب على الاحتمال بالاحتمال تتكافئ الاحتمالات فتتساقط كده عايزين جواب ايه على طريقه القائد تمام فلا يزيد الشك للايه لليقين هل جوابا يقينيا للنصر بعيد عند غيره نسمع يا مالك قول يا ابو مالك احسن ممكن النبي عليه الصلاه والسلام لا ينص على شيء لانه ليه أصل. خذ مثال لما قلنا هناك في قضيه الوضوء لماذا لم ينص على التسميه في احاديث الوضوء كل الذين رووا لنا واغلب الذين رووا لنا احاديث الوضوء لم يذكروا ماذا تسميه سمى وده اللي جاعل بعض اهل العلم يقول ان التسميه في الوضوء ليست ايه ليست واجبه قلنا لا لم ينص في إيه؟ استنادا على الاصل إيه؟ على الأصل العام ما هو الاصل العام ان التسميه واجبه فين واجبة بادله, بأدلة ماذا عموم فهنا لم ينص على الفوريه لان في أدلة عموم جاءت وجوب الايه الاوامر الشرعيه على الفور فلا يلزم من ذلك النص الخاص بالحج لان النص العام ينسحب على, إيه؟ على جميع أجزاء كما لو قلت اكرم الطلب ياتي زيد بعد قليل قل لي انت يا شيخ ما لي كرامه يا ولدي انا قلت اكرم اليه اكرم الطلبه فانت داخل تحت هذا اليه فهذا العموم صحيح إذا لم ينص على الفورية هنا لماذا لنصوص الفورية اليه العامه طيب طيب غير محمود ما عندك شيء له ها أبو مالك ماشي كله من المنشيه خلاص قول يا با. من أنت قول يا شباب. طيب نقول ما هو هذا ما أجاب به نصه غير اجل عنده جواب اخر طيب نقول الاول وقد جاء في الجواب الخامس نقول في الاول طيب كامل الجواب اللي معكم الثالث. الثالث قلت وقد جاء في الرواية الأخرى فحج وهذا نص على الوجوب كما هو متقرر أصولي ثانيا ولو سلم إيه على الفورية يعني. وهذا نص على الفورية كما تقرر أصوليا بإفادة الفاء لأن الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب مع سرعة واضح يعني لو قلت إليك لك الآن فاذهب إليه الفادي دي معناها إيه؟ على الفور فحملته يعني على الفور فانتبزت يعني على الفور به مكانا فصيب فأجاءها المخاض فوز ذلك الراجح ان مريم لم تحمل لشهور وحمل مريم كان حملا قصيرا سريعا وهذا الذي يلتقي ومعنى للمعجزه وهذا الذي يلتقي ومعنى للمعجزه كما افادت فايل فوري فحملت فانتبذت به مكانا قصير فأجاءها المخاض واضح قلت رابعا ولو سلمنا بانه ليس في الحديث نص على الفوري فقد جاءت بالفوري ادله اخرى ظاهره من الاصل العام من وجوب الفوري من وجوب او من ان الاوامر على الفور والاصل العام ينسحب على جميع اجزائه ولا يخرج شيء منه الا بدليل مفهومة ولا ما ها مفهومة؟, مفهومة ولا بعيده أجبني إلى ما أقول بعيد انا لو قلت لان اكرم الطلب يبقى قولي هذا يشمل ماذا لو جي واحد يقول انت اخرجت فلانا من الاكرام ليه لازم يكون هناك دليل ليه اخراجي لكن قولي اكرم الطلبه يشمل عموم الايه ولا يخرج احد من هذا العموم الا بماذا الا بالمفهوم الآن احمد الله قلت الجواب الخامس وانما الحديث في معرض إثبات الوجوب من غير التعارض لا للفوريه ولا سائر ما تعلق بالوجوب يعني مثلاً الحديث ليس فيه نص على وجوب الحج على المستطيع فلو فهموا على أن الأوامر لأن الحج يجب على الفور فنقول يبقى وظاهر الحديث أن الحج يجب على عموم من؟ الناس ولكن جاءت روايات أخرى بأن الحج لا يجب على العموم الناس وإنما يجب على القادر منه المستطيع فهمت هذه هذا ما يسمى بباب الإنزام لو قيل لك أن الوجوب الفورية لم تذكر في الحديث هنقوله والاستطاعة لم تذكر في الحديث فإن أنكرت الفورية عليك أن تنكر ماذا؟ الاستطاعة فهمت ولا ما فهمت؟ طيب إذا هذا الإشكال رقم كم؟ إشكال الثالث قول يا محمد <تصفيق>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 عند الشافعية القائلين بأن الحج لا يجب على الفور وإنما فرض الحج العمر وأنه لا إثم على من أخر الحج سنة أو أخره سنتين أو ثلاثة سنين أو عشرا لأنه ليس يجب على ماذا على الفور واضح يا طلبة العلم؟ طيب إذا هذه المسألة الأولى معنا وهي مسألة وجوب الحج على على الفور المسألة الثانية في تعارض الحج والزواج في تعارض الحج وماذا ايش ادل. اي ادلة ضعفه حديث صحيحة ثابتة في الصحيحين من الحديث الأخير فحجوا هذا مروض صحيحين انا فليتعجل طيب ما ليس هذا هو الدليل الوحيد لنا تعز تشكل بأنه ضعف أدلة الفورية حديث من أراد الحجة فليتعجل نجعله إشكالا ونجيب عليه اكتب هذا إشكال الرابع ويشكل على أدلة الفورية بأنها متجهة بالضعف ويشكل على أدلة الفورية بأنها متجهة بالضعف كالحديث من اراد الحج فليتعجب قلت والجواب عنه لأن لا نسلم بهذا لانه قد صححها ائمه من ائمه الشان وأهل الاعتبار في الباب وهنا مسألة طلبة العلم للنقاش على عجب وهذا ما حدثني ببعض إخواننا اليوم وهي مسألة الاختلاف في مسألة التصحيح والتضعيف ماذا يفعل طالب العلم لو جاءك في حديث قولان رجلين من أهل العلم بالتصحيح وماذا والتضعيف فماذا تفعل طبعا لو كنت طالب علم حازق تنظر في ماذا في الإسناد ولك دراية ومعرفة فتبحث في اسناد الحديث وتنظر في ماذا في بحث العالمين أو الشيخين أو الامامين هذا لكن إذا لم تكن طالب علم أو طالب حديث ولست من أهل الشعب فماذا تفعل إذا كان العالمين على قدر من التكافؤ في العلم والنذية والمساواة تطلب مرجحا بينهم ويكون المرجح ممن هو أعلم منهما أو ماذا أو مساويا لهم واضح طيب إذا كان الرجلين على غير ماذا على غير قدم في العلم ومساوى كما يحصل لو عارض رجل علامة الألبان في تصيح ويأتي من يحتج يقول العلماء ضعفوا من العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث طالب علم حديث قوي مثلا نعم لكن هنا السؤال إذا عارض طالب علم حديث قوي إماما بوزن شغله الألباني ولما نقول أصحوا الكتابين بعد كتاب الله تعالى البخاري ومسلم هذه العبارة لها معنى ولا ما لها معنى ها لها معنى ما هو المعنى ان روايه الصحيحين مقدمه على روايه غيرهم لو جاءت روايه في الترمذي معارضه لروايه الصحيحين مقدم روايه من صحيحين كذلك هذه القاعدة تتنزل على الزمان ما هو لو عارض رجل الشيخ الالباني في تصحيح حديث او تضعيه وتكافأت الحجتان يعني كلام الشيخ الألباني في الحجة ظاهرة وإعمال لقواعد الحديث وكلام هذا الشيخ المعارض للشيخ الألباني ماذا؟ في حجة ظاهرة أقدم قبل من؟ شيخ الألباني ولما الشيخ ابن باز يقول لا أعلم أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أدين السماء من محمد ناصر الدين الألباني هذه المقالة لها معنى ولا ما لها معنى طبعاً لها معنى وليس كل أحد يمكن أن تعارض بقوله قول من؟ الشيخ الالباني فتنبى إلى هذه المسألة تنبه إلى هذه المسألة كان مهمة فهنا نعود نقول هذه الأحاديث صححها إما وإما معتبرون معتمدون من ائمه التصحيح ومن اشهر ممن صححوا هذه الاحاديث شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هنا مساله مهمه جدا ابن تيميه تعرفونه ماذا فقيه فصوليا صحيح ومن قال ابن تيمية ليس محدثا فقالوا كل حديث ليس يعرفه شيخ الاسلام فليس بحديث يعني كل حديث ليس يعرفه ابن تيميه ليس بحديث وكان ابن تيميه رحمه الله تعالى أعجوبة في الحفظ وكانوا يختبرونه صبيا صغيرا في حفظ الأحاديث كون بقى ابن تيميه غلبت عليه غلبت عليه النزعه الفقهية أو غلب علم العقيدة هذا لا يمتي عنه صفة المحدث لأن غلبت هذه العلوم عليه راجعة إلى ماذا إلى أسباب تتعلق بزمانه كسرت ظهور الفرق له الكلامية والفرق الضالة جعل شغلة ابن تيمية أكثر بماذا؟ بالعقيدة وإلا فهو ماذا؟ هو أيضا محدث الشيخ ابن باز مسأل أيضا مضروب تعرفونه فقيها مفتيا أصوليا لكن الشيخ ابن باز في الأصل محدث في الأصل محدث يحفظ ثلاثة أرباع الكتب التسع الشيخ ابن العسيمين يقول وتأثرت بشيخ عبد العزيز في العناية بعلم ماذا حديث يعني ما لشتأثرت به في الأصول ولا في الفقر صرت بيه في عناية بعلم ماذا حديث فابن تيميا من من هو هذه الأحاديث ثاني الجواب الثاني وليست هذه الأحاديث وفقط هي مستند القول بالوجوب. حتى يسقط القول بماذا؟ أجب يا رجل بسقوطه سالسا وضعف أفرادها لا يلزم منه ضعف مجموعها هذه مسألة مهمة جدا يعني في احاديث بأفرادها ضعيفة لكن لو جمعتها فمعناها ثابت ومعناها يعني مستخر كما حصل في مسائل كثيره جدا تناولناها من قبل إن اهل العلم ضعفوا احاديث بافرادها ولكن لما اجتمعت اثبتت زي احاديث مسح الودنين هذه الاحاديث بأفرادها ماذا فيها ضعف فعلا له احاديث وجوب مسح الاذنين احاديث الفعل حديث الفعل ثابته لكن احاديث الوجوب كحديث الاذنين من الراس مثلا يضعف في أفرادها لكن من مجموعها يثبت الحكم بوجوب مسح الاذنين نعم محمد لا هو في قرينه فعلا في قوله وازن هذه قرينه على الوجوب صحيح من هذا النداء العام واذن في الناس بالحج يأتوك, إيه يأتوك رجالا والاتيان في اللغه فيه معنى السرعه والعجب ايضا واضح ومما يقوي معنى السرعة والعجلة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فهم ما يتكلفون هذا المجيء إلا لأجل ماذا إلا لاجل الواجب والفوض واضح قلت نقطة لطيفه من الآية نقطة لطيفه من الآية وأزم في الناس بالحج ياتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فتره أين ذهبت يا رجل ها أقلك معنا ولا ما ركتك كل ماذا ها العلم صيد وقيد الكتاب صحيح وإن فاتك شيء من الكتاب فلا يفوتك كله وقد خيل ما لا يدرك كله لا يدرك ماذا تل والكتاب أثناء الدرس فن واضح رؤوس المسائل أصل في الكتاب ثانيا الفوائد العارضة كالفوائد الأصولية والفوائد كذا تعتبر صيدا يجب ماذا؟ خير يعني ممكن لا تكتب المسألة كلها لكن تكتب رأسها صحيح تكتب أهم ما بني خاطئها. تكتب اهم الفوائد المتعلقه بها زلفائدا لطيفا من الايه ها قوله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق قلت وفي الايه وجه ظاهر على الفوريه من قوله واذن والاذان النداء والاذان هو النداء الذي يستوجب الفوريه كما قال له أتسمع النداء فماذا فاجد على الفور وكذا قوله يأثوك والاتيان خلاف المجيء ففيه معنى العجله والسرعه وقوله وعلى كل ضامر رجالا وعلى كل ضامر هذا في إشارة إلى الفوريه من تنوع صور ماذا الاتيان والمجيء طلبا للتعجب يعني حتى تكلفوا أن ياتوا على ماذا أجل رجل على أرجله وما تكلفون هذا إلا لأجل أمر ايه ثوري الوجود فهموا على ما ماكو زي شوف أبو خالصمة لما تلومت عليه دبته فماذا فتركه وأخذ يجري ليدرك ماذا فسير النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قوله تعالى من كل فج عميق وهذا ايضا ظاهر في معنى الوجوب لأن المجيء قد تكلف له المرء وإن بعده وإن بعده مكانه. طيب. عشان ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بوجوب الحج لي بين الحج والزواج. قول يا محمد. ممتنة طيب فاسألة بين الزواج والحج وهنا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لابد لها من مقدمات. تعالى على الخير أول مقدمة لهذه المسألة إن مورد المسألة جاء الله هو فعبناك معنا يا أستاذ الله إن مورد المسألة إنما في نفقة الحج أو في نفقة الزواج عذرا الضروريه لا في نفقة الزواج الكمالية بمعنى النفقة التي لا تنفق عنها حاجه المسلم يعني في الزواج كالمسكن ونحوه وعليه فمورد المساله في الزواج على المعنى الشرعي كما هو مفهوم من حديث من المراه الواهبه يعني اذا مسالتنا ليست موردها في نفقه الزواج بصورتها الايه حاليا فمثل هذا الزواج بصورته الحالية لا يمكن تقديمه على من؟ على الحد بمعنى لتفهم يا شاب ليتزوج على نفقة هذا الزمان من شقة في أفخر مكان ومؤسسة بأفخر الأساس مع ما قبل وما بعد من نفقات الزواج ما يعرف بالشبكة وما بينهما مما يعرف بماذا بحفل الزواج والعرس وما بعد ذلك ما يعرف بماذا بشهر ايه العسل كل هذه النفقات لا اعتبار بها شرع لان هذه النفقات من احداث الناس وبدعهم فلا يمكن أن تتقدم هذه النفقات على ماذا على الحج وجوبا إنما نتكلم عن ماذا عن نفقه الزواج الضرورية والحياتية كالمسكن مثلا أو ما يقيم هذا البيت وما يجعله فيه معنى البيت واضح فلسنا نتكلم عن النفقة التي هي بصورتها الحالية هذا أول ضبط للمسألة لأن اليوم يجي الشباب يقول لك لا ازاي نروح حج وأنا ما تزوقتش طب انت يعني خبارك في الزواج يقولك اقصاص الشقه باقي بس عشرين الف جنيه في اقصاصها زواج بشقه تمليك واضح يقولك فاضل سبعه عشر بس ايد النجار عشان يكمل الايد العفش انت جايب عفش عشان يبقى فاضل سبعه عشر الف جنيه يبقى احزن إيه أنا مش ممكن إن هذه النفقه تتقدم ابدا على ماذا؟ على الحج أو مش ممكن هذا الزواج بسورته الحالية أنه يتقدم على الحج المسألة الثانية أو المقدم الثانية أن الأصل تقديم الحج ولمسألة مؤمنة جدا المستقر عند الناس أنهم لا يحجوا عجب إنما يحج متزوج من أين جعلنا هذا الأصل؟ أين جعلناه؟ أصل تقديم ماذا؟ أصل تقديم الحج لأن الحج وجوبه اعلى وهو ركن من أركان الإسلام وأما الزواج فأصله ماذا ها ركن من أركان الشباب أصله إنه مستحب الزواج ليس واجبا في أصله نعم ليس واجبا في اصله اي الزواج وانما اصله الاستحباب الا من وجوبه في حق المفتون نعم وهذه نقطه مهمه جدا كما أفاد أبو مالك وعليه يعتبر بحال الشخص في المسألة يعتبر بحال من بحال الشخص فلا تفتي فتوى عامه بأن الزواج يتقدم على الحج أو أن الحج يتقدم على ليه هذه الفتوى العامة فتوى العامة خطأ إنما الفتوى العامة تقدم الحج على, على الزواج لأنه أعلى وجوبا صحيح لكن الفدوه بال الخاصة هي التي اعتبر فيها بحال الشخص التي اعتبر فيها بحال الشخص قلت وعليه فإذا تعارض الحج والزواج تعارضا في مسألة المساله الثالثة تعارضا لا يمكن أن يجتمع واحد معه عشرون ولا الحج بكام كام يا شيخ <تصفيق> واحد مع عشرون ألفا وهذه العشرون نقول أنها تكفي لحجته وهي في المقابل تكفي لماذا؟ لزواجه ولا يمكن أن يجتمع ولا يمكن ماذا؟ أن يجتمع عند إذن لابد من ماذا؟ من أحد أمرين إما الزواج اما الايه له إذن المقدمة الثالثة أن تكون النفقه التي معه نفقه لا يجتمع فيها الحد والزواج وأن فعل أحدهما يستوجب ماذا؟ ترك الآخر رابعا والمسألة خاصة في حق من وهنا بعض الناس ضيع القضيه فقال لك ايه نحن في زمن ايه فتنه وجعل كل الناس ماذا مفتون واضح ودي مساله خطا جدا يا اخوان تعميمات الاحكام دي رب العالمين يشوف عليه في القران ليسوا ايه سواء ليسوا ايه زي ما تيجي واحد تقول احنا اسلام امر بقطع يد السارق ولا ده احنا لو أطعنا ايد السارق هنقطع ايد نص البلد يعني نص البلد دي حراميه ما هو معنى كلامي كده فبليه ليه هذه التعميمات رب العالمين لما اتكلم عن اهل الكتاب قال ليسوا ايه ليسوا سواء فانتبه حتى دائما تجد القرآن الكريم يستثني الا ما رحم ولذلك إيه؟ خلقهم فاحذر مسألة التعميمات الموجودة يقول لك دان إخوة في عبار السلام دوليش من تجميل خالص يا أخي تقولنا لماذا جعلتها قعدة إيه؟ قعدة عامة هكذا ترمي بها أمة كاملة من الناس تاني لك المصريون فرعن يا فرعن يعني ذا ببرة يعني ليه هذا الكلام حتى القرآن لما الأعراب أشد كفراً ونفاقاً آل بعدها؟ آل إيه بعدها يا رجل؟ ومن الأعراب ومن الاعراب يعني إيه؟ استسمى ومن الأعراب يعني استسمى لم يجعل الحكم ما بقى؟ عمي فهذه مسألة مهمة جداً احذروها في السلوك يا طلبة العلم تعميمات به. تعميمات الأحكام هذه وهذا قطأ شميع خاصة بعض الناس يعمم الحكم ويعممه منين من خلال شخص تعامل مع شخص هذا الشخص له سفة معينة له وظيفة معينة فعمم الحكم على كل ماذا ناسي وأهل لكن منيفة بخان ليه هذا التعميم والله وجدنا منهم من له ما باما عنده كرم كرم العرب صحيح ومن يقفي أمة بكرمه ولو جعه ولو جعه تنتبه إلى هذه النص وتعميمات الأحكام هذه لأن هذا من خطأ الشميع في الأسلام دائما يحتاج فالمسألة عم بيتكلم فيها مسألة خاصة في حق المفتون يجي يوعده لك ما كل الناس مفتون كل الناس مفتوون ما أنا أذكر قصة اللي ذكرتها لكم مرة تكلم في مسألة اجتماع الجمعة والعيد فأقول وإذا اجتمعت الجمعة والعيد فإن وجوب الجمعة ينزل إلى فرض الكفاية في حق من صلى العيد فأحد الجالسين قال يا شيخ لسنا نعلم حديثا كذا نعلم حديثا يقول بأن الجمعة والعيد في ينزل تنزل الجمعة إلى فضل كفاية قلت أنت تقول لسنا نعلم إنما تقول لست أعلم فلا تمثل العلم عن من عن غيره ثم أشرت لاصغر طالب في المجلس يا مصطفى أنت تعلم قال نعم تعلمه أخيك فإنه لا يعلم فليه تمثل إيه؟ تمثل العلم انتبه إلى التعليمات فحامكلم المسألة في حق من؟ المفتول لابد من ضبط المفتول هنا من هو المفتول؟ واضح؟ من هو ماذا؟ مفتول كل المفتول اللي هو يتمنى يتزوج كل الناس يتمنى ماذا؟ حتى المتزوج يتمنى يتزوج تعالوا لأ كل ساتف كانت ظن بكم خيرا من هذا خزلتموني فيما يجب ان تنصروا فيه رجال <تصفيق> الله المستعان اما لو في البيت بعتي تعملوا <إيه> <تصفيق> <تصفيق> هنا في المسجد وبعيدا عننا ولا ينطق احدكم <تصفيق> وهلا تسمع الا همسه <تصفيق> طيب من هو المفتون اضبط لنا من المفتون؟ اقول. الله هنا لما جيت كلم في الزواج قال يا معشر الشباب من استطاع منكم واليه من الباءة خلي لما خص الشباب ذكرا مع إن الحكم عام يشمل الشباب وغير الشباب لكن ليه خص إن الظن إن الفتنة موجودة فيه الشباب ومن هنا لما استدل بهذا الحديث على وجوب الزواج قلنا لا هذا وجوبه وجوب خاص بقرينة قوله يا معشر شباب أما الزواج في اصلي فهو ماذا مستحب وإنما خصت الشباب بالذكر لأن غالبا ما يقول الشباب سن ماذا سن فتن يبا ما هو ضابط كون الإنسان مفتونا حتى نقول مثل هذا يقدم الزواج على الحج ها أيها الناس يعني كان هذا تقول كونه شابا فعلا نعم كأنه انشغل بالنساء وقرينة هذا نظره ماذا إليهن وتعلق قلبه بهن غير كما لو أنه طلب فعل ماذا أشياء محرم شرعا تتعلق بالفتنة وقع في مثل هذا غير نعم نعم هو معنى الفتنة وقوع فياتين المصيدتين ألا يحفظ بصره ولا يحفظ فرجه نعم غريبا ليه كلنا غرباء في مصر. بدأ الإسلام غريبا يسأعود غريبا والله إننا نعيش الغربة في جوف بيوتي. طيب نقول والمسألة خاصة في حق المفتون وضابط الفتنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغض للبصر وأحسن الفردي فإذا قوي على هذين الأمرين فليس بمفتون ومن حصل له شيء من المغالبة بحيث أنه لا يستطيع أن يملك نفسه يتعلق قلبه بالنساء يعني من النظر إليهن ونحو ذلك كان ذلك ظاهرا في تحقق الفتنة في حقه بما يتعيم في حق هذا تقديم الزواج على الحج طب ليه يتقدم الزواج على الحج للاسباب الاتيه اولا لان دفع الفتن والمفاسد اولى من جلب ماذا المصالح وثانيا لان حفظ الدين أولى من الربح ففي الحج تحصيل الربح والأجر أما في الزواج فمن الحفظ ماذا؟ ودي قاعدة حفظ رأس المال أولى من الربح يعني إيه القاعدة الإخصادية الرائعة؟ يا لو واحد عرض عليه مشروع تجاري لكن المشروع ده فيه مخاطرة زي مثلا في الحج ليه رؤية التجارة؟ هذه الايام بعض شركات السياحه تفعل ولا ما تفعل بعض شركات السياحه تشترط على الحجيج توقيع ماذا ورقه باخلاق مسؤوليتها طبعا هي عندي معذوره والدوله ايضا معذوره لكن انا اتكلم في المساله بعيدا عن ايه الدوله معذوره لي انها تريد ان تحفظ ماذا ارواح الناس وأبدان الناس صحيح وثانياً الشركات معزورة لأنها تقوم بماذا بحجز الأماكن صحيح ودفع نفقات التأشيرات والسفر وكذا فقد خرج المال منين؟ من من صحيح فهي هي معزورة والدولة معزورة لكن دعنا من هذا كلام في المسألة هل يجوز الرجل أن يوقع على هذه الورقة التي تلزم بانه لا حق له في استرداد المال عند صدور قانون يمنعه من الحد أو صدور قانون يمنع الحد أم أن الرجل لا يجوز له وهذه فتية عرضت هذه الأيام الماضية قلت لبعض إخواننا لا يجوز وأنت معزور في تأخير الحد لان هذا نوع من أنواع المخاطرة بالمال فأنت ما بين المخاطرة به وحفظه فحفظه أولى من ماذا؟ لأنك قد تربح وقد لا تربح فالأولى ماذا؟ حفظ المال لأن الشرع يمنع ماذا؟ المخاطرة ويمنع أن ترد نفسك بابا فيه نوع من أنواع ماذا؟ ضياع المال فقط فانتمل هذا طالب العلم فهنا حفظ الدين اولى من من الربح حفظ الدين يكون بماذا بالزواج والربح يكون بماذا بفعل الحج نقول احفظ دينك اولا وهذا الوجه الثاني لتقديم الزواج على العلم على الحج ثالثا اذا تعارض وجوب عام ما هو الوجوب العام مع وجوب خاص قدم الوجوب الايه اجب يا رجل والله انتم اليوم في شان غريب ما ادري ما حصل لكم حسدكم بعضهم ولا إيه؟ ها ايه قدم الخاص على العام اذا تعارض واجبان واجب خاص وواجب عام قدم الواجب الايه الخاص على الواجب العام اضرب لك مثال في واجب عام من النفقة على اقاربك وواجب خاص من النفقة على ولدك ماذا تقدم على ولدك انت رابعا والواجب العاجل مقدم على الواجب الاجل يعني الحج واجب يمكن تداركه ماذا بعد ذلك لكن الزواج واجب ايه واجب عاجل في حقه فاذا هذه وجوه لتقديم ماذا الزواج على الحج احسنت احسنت فعل وهذا جواب رائع خامسا كما قال ابو مالك من ان الحج حق لله عز وجل وإن وان كان حقا للنفس من جهه لذا والزواج هو حق للنفس وإن كان حقا لله مجه يعني الكلام لنقول الزواج حق لله وحق للنفس في أن تتم ماذا دينك وإيمانك لكن حق الله في الحج أعظم من حق ماذا النفس لانه في حق للنفس وفي الزواج حق النفس أكبر من حق من حق الله فيه الدليل يقول لا ياتي أحدنا شهوته ويؤجر فالزواج بحظ نفس اقض وحق نفس اقض وحق النفس مقدم على حق الله لما يتسامح الله تعالى فين في حقه طيب يا طلبه العلم معنا آخر مسألة قبل ما نبدأ الباب لأن في الأسبوع المقبل نبدأ الباب لحديث أبي هريرة وهذه آخر مسألة في المقدمة وهي مسألة في حكم العمره نعم نعم يعتبر في الحكم الله متزوج يا محمد؟ أتفتح لنا الباب ليه بس؟ إذا كانوا لنا لهم سكتوا. بالك لما ندرسها مسألة هينفضوا من حولك. وهناك تهم اليوم لبعض الدعاء وطلب العلم وتهمة التحريض على الزواج الليه الثاني. ويتهم من عند النساء طبعا طيب المسألة الثانية طلبه العلم أو المسألة الثالثة عزرا حكم العمرة قلت وهي من مسائل الخلاف فيما بين أهل العلم والأكثرون على أن العمرة لا تجد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان العمره لا تجب يعني من ملك نفقه لعمره هل يجب عليه ان يعتمر ولا ما يجب عليه فماذا بالزمور الجمهور انه لا تجب عليه ماذا العمره لا تجب عليه العمره وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه قلت وذلك للأدلة الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأصل عدم الوجوب وأن الوجوب لا يكون إلا بنص أو بدليل من الكتاب أو السن ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحج ووجوب الحج قرين علينا في وجوب غيره كالعمر علىنا في وجوب غيره كالعمر لأن النص على شيء هو عدم نص على ماذا على غير. لما نص على الحج باخرج بذلك الامر ثالثا وان العمره لغه هي الزيارة والزياره لا تجب وانما الزيارة لغه فيها معنى الاستحباب من غير نص على الوجوب ثالثا ولا رابعا وان جميع ما استدلوا به او ما استدل به المخالف من الوجوب من أدلة الوجوب فهو متجه إما بأنه ليس صريحا أو متجه بالضعف وأشهروا الحديث حمك الله الحج والعمرة الحج والعمرة فريضتان وهو لا يثبت المذهب الثاني وجوب العمره هذا في اثبات الاركان واثبات الاركان لا يقتضي الا في فهي دليل يقال الصلاه الصلاة المخطوط في هنا خمس صلوات وغير هذه الصلوات ما يجب وتعيّت المسجد وقال عيدين في بعض الروايات ذكر الحج مع الأمر في بعض الروايات قال الحج والعم ما نأتي لأذلة الوجود وأما المذهب الثاني وذوب العمر وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى وبه قال الشافعي رحمه الله واستدل على الوجوب بما ياتي من الادله الدليل الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمره الحج الاصغر فلما اسمن النبي صلى الله عليه وسلم العمره حج دل ذلك على ماذا على وجوبها ولا لا والاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم يقتضي ماذا اشتراك في الحكم سماها ايه حججا فتسمية حججا يفهم منه ماذا ها الوجوب لان الاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الايه فالبلغ من القاعدة دي يا اخواننا دائما ما أنبخ البلك من القواعد المفسوسة في الكلام هذا لأن هذه قوالب العلم ومدته وأصله فلما سمى الحجة أو العمرة حجا دل ذلك على, إيه؟ على وجوب العمره غير أنه نفى الركنيه عنها بقوله الأصبر كلام هذا قوي ولا ما هو قوي ها؟ قول ما هو قوي يا رجل صحيح طب اجب علينا هو مش نس... نعم الاشتراك في المسمى لا يقتضي الاشتراك في الايه في الحكم قوله العمر الحج الاكبر هذا ايه العمر الحج الاصغر هذا مطلق وقد يشمل التحضير بما فيها من الاجر وقد يشمل اشتراك من معنى آخر اشتراك في احكامهم لأن الحج والعمره يشتركان في, في الاحكام في الطواف يشتركان في ماذا في الساعي في الاحرام في الحلق والتقصير يشتركان في محظورات الاحرام لكن ليسماه الاصغر لان الحج يزيد على العمره باعمال كالوقوف به المديد المدي المزدلفه رمي الجمار النحر هذه الأعمال غير موجوده ان العمره اربعه اعمال بينما الحج عشرة اعمال ممكن هذا جيد قول يا محمود يبقى ليس صريحا فعلا طيب نقول جوابا على الدليل الأول من أدلة الحنابلة الأول وليس صريحا في إجاب العمرة وهذه التسمية لا تحمل معنى الوجوب الصريح ثانيا قوله الأصغر يمثل الوجوب جاد أخرى لأنه ليس في الواجبات ما يمكن وصفه بأنه أصغر سالسا إنما الاشتراك هنا في الأعمال لأنهما مشتركان في الأعمال من الإحرام والتلبية والطواف والسعي والتحل والحل والتقصير ومحزورات الإحرام إلى آخره رابعا إنما يحمل معناه على أن ما يجب في الحج يجب في ماذا في العمر يعني من الأعمال وليس ودوبا لأصلها وزاتها خامسا ولو كان على ظاهره يقول الله تعالى بهذا قد فرض علينا ماذا حجين لا حجا إيه واحدا وهذا ممتنع قلت بل يقوي هذا قوله في الحج لأنه لا يجب إلا مرة وهذا نفي لما سوى لوجوبي وهذا نفي لوجوبي ما سوى مرة الحج صحيح؟ ولو كان هناك من تكرار في وجوب النسك لكان تكرار وجوب الحج ماذا؟ أولى من اجاب عمره خامسا ولا سابعا ها؟ لا خامسا ولا سابعا طيب كيف ما تعدون قلت وإنما يمكن حمل معناه على إجاب نسك التمتع من أن أو إجاب نسك إجاب نتك التمتع إن أن العمرة تجب في ماذا؟ في الحج فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حجاً بمعنى أنها تدخل في الاجب يا في أعماله أنها تدخل فين في أعماله كما جاء في الحديث دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشبك بين ماذا أصابعه أرى لو زدتكم الآن لسمعت منكم غطيطا ولا غطيط الضفاضع ولا نقيق الضفادع في مستنقعات المزنبوك فلعلي أكتفي بهذا القدر كي لا تنام مني كي لا تنام مني يا طلبة العلم وساعتنا التاسعة ونحن الآن في تمام ساعة ونصف على وجه التقريب فلا بأس نكون هذا اليوم قد جدنا نصف ساعة للأسبوع الماضي ولعل في الأسبوع المقبل نزيدكم نصف ساعة أخرى باذن الله نبدأ في حديث ابي هريره أول حديث كتاب الحج واضح وهو الحديث ماذا العمرة للعمرة ولا بأس إن شاء الله تعالى أن تتهيأ وتستعد لقراءة أو بتحضير هذا الدرس في بيوتكم والنظر فيما عندكم من شروح بلوغ المرام لأن هذه التهيئه قبل الدرس تنفع حاله حال الدرس فتجعلك متيقظا متنبياً لي كلمه على عجلة طلبت مني لوجود طلبة جدد معا هذه الكلمة أقول لنا شرط في مجلسنا هذا وهو شرط في كل مجلس علم الصبر الصبر فإنه من شرط الخضر على موسى أن يصبر وهذه الرحلة أصل في طلب العلم وبيان ماذا وصوله وادابه وأكد لأن العلم أول ما يكون يكون شاقا وصعبا ثم ما يلبس ماذا أن يسهل يوما بعد, إيه؟ بعد يوم فالعلم بحر لكن ليس كسائر البحور متى يجد الإنسان الغرق في لجج البحر و وأعماق أما بحر العلم فكلما أبحرت وجدت ماذا الأمن والإه والأمان وكلما كنت عند شيطانه كلما كنت في التراب وحير فلا يزهدنك الشيطان ولا يصرفنك عما أنت فيه بدعوى أن البحث فيه طويل وأن الدراسة صعبة والشاق فأنت أهل لها وتاتي العزائم على قدر أهلها والكرائم على قدر أهلها فسق بنفسك أقصى سب بنفسك اكثر فاكثر يا طالب العلم واعلم أنها سنة أرأيت إلى موسى أول الأمر ماذا حصل له استصعب ما فعل الخضر حتى قال له إنك لم تستطيع معي ماذا صب وقال الخضر سأنبيك بتاويل ما لم تستطع وجاء بالتاء التي تفيد السقة ثم ما لبث أن جل له الأمور والضحف فاصبر حتى يأتيك البيان. ولو كان الطريق سهلا مماهدا لسلكه كل الناس وأصبح الناس جميعا ماذا علماء لكن قيل لولا المشقة تاد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام قد تال لولا المشق لكان جميع الناس كافر ثم ضرب مثالين بأهل الجود وأهل ماذا؟ الإقدام فلا تحجم يا طالب العلم وأما الكلمة الثانية التي أقول العلم يتعجلك فبادره وتعجله لأنك لا تدري ما يكون غدا فوالله كنا يوما من الأيام وبعض الطلبة نذهب لمجالس بعض علمائنا فكان بعضهم يزهد بحجة المجغلة وبحجة الدراسة وبحجة الصعوبة وبحجة كذا وكذا وكذا ثم رأيت من حالهم بعد ما قرعوا سن ماذا سن الندم وعذوا على أنامله وقالوا يا ليت ولكن ولا تحينا مناص وجاء نفر منهم بعد يقول أعطنا كذا أو كذا يعني من أشرطة الشعر جميل أو من خطبه أو كذا فكنت أقول ما عند ما تستعجلون به رحم الله لأنهم ضيعوا يوما من الأيام الحرق فهذه كلمة السامة الكلمة السالسة طالب العلم ليس أسلاما فهو قبل الدرس في نشاط في قراءة وتحضير نحن في الدرس المقبل تناول حديث أبي راية اقرأ في ترجمة هذه الغيث لأن معرفة الراوي أصلا في معرفة ماذا ما روى الحديث اقرا في كتب الشروح ولست تعدم شرحا لبلوغ المرام وهي شروح كثيره كثيره تربع على ميتين شر في حصر واحصاء بعضيه ارجع اليها فانظر ثم تعال بمسالتك الى هنا فهذا شغل قبل الدرس وشغل في ذات الدرس من النقاش من الاستشكال من السؤال واحبوا الي ان يجلس طالب العلم فلا تكاد يده ماذا تنزل إما تنزل عن السؤال والاستشكال والاستدرات والجواب هذا أحب إليه من أن يجلس وعينه بين رجليه فلا أخال أن عقل هناك هناك هناك مع ما يعود إليه من الطعام أو ما يرجو من الفراش الوسير والأحلام الجميلة وكذا حب أن يكون طالب العلم ساز شغل في الدرس وبعد الدرس لك شغل فلا تذهب فتضع دفترك على ربه حتى إذا جاء يوم السبت مغربه أو مغربه فماذا نفض عنه غباره وأتيت به فمتى يفلح هذا اسمع الى الذهبي قال واشترينا بمصر سمكه اشتهيناها فلما عدنا بها الى بيوتنا جاء وقت الدرس وقت المراجعه مراجعه الدرس فتركناها ثم انتهينا من المراجعه فجاء وقت الدرس و عندنا تكاد ماذا تنتم فاكلناها نيئه من باب مبادرتها لا تنسى بل ومنهم من اشتهى الهريسه فلم يقلها لممن؟ ها؟ لمجوز ليه؟ لان الهريسه كانت تباع وقت الدرس فاما الهريسه واما ماذا؟ وهم الدرس فضاعت تضاعف الهريسه عليه وما اظن ان شاء الله تعالى يفتقدها في جنه الله من خير ما ياكل المرء وما يتمنى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بمكان يعمل وهذه النصيحه الثالثه النصيحه الرابعه احفظ ما انت فيه وكيف تحفظه شكر هذه نعمه العمل شكر هذه نعمة تعليم تعليم الناس وأنتم والله لفي نعمة واسألوا أخويكم كنا بالأمس في شأن خارج القاهرة في خطبة هناك وكان من حديثنا ونحن عائدون أن أشفقنا على إخواننا هناك. بينهم وبين العلم ماذا؟ مئات الكيلومترات والنفقة في أيديهم ماذا؟ عزيز والنفقة في أيديهم ماذا؟ عزيزة وعزيزة جدا لتعرفوا ما أنتم فيه من ماذا؟ من النعيم والله من أول ما وفاة البلد حتى خرجت لم تنقطع أسئلته لماذا؟ لأنهم في وحشة إلى ماذا؟ إلى العلم وما ينزل عندهم طالب علم أو إنسان عنده شيء من العلم إلا وماذا ويتهافتون عليه ويتسابقون إليه فاحفظوا هذه النعمة والله التي غبتكم عليها من وانكم فاصة وللأسف القاهرة وصفت وصفا جاءني نقلا نقلا سفا عن بعض أهل العلم لأن القاهرة ضعيفة علميا قاهرة ضعيفة علميا وكان هذا من سؤالات بعض أهل العلم بعض اخواننا الذين لهم سكن بالقاهرة فسأله عن العلم في القاهرة فقال لأنه نمى إلى علم أن العلم في القاهرة ضعيف سوف الكلام فما ينبغي فهذه فرصة ذهبية فعض عليها بنواجزك, عض عليها بنواجزك ولست تتكلف كثير إلا من ساعتين اسبوعيا للحضور وقبل الساعتين ساعة للمراجعة او للتحضير والنظر وساعه أخرى للمراجعة والطبير. أربع ساعات تصنع اجرا لا يعلمه الا الله ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم الملائكه في السماء والهيثام في الماء ترقبك فتستغفر ماذا لك كما في الحديث حتى الايه في الماء لتستغفر لطالب العلم انت من ماذا من مراقبة الملائكة والحتام في الماء وبين هذا وذاك تعود بخير المكافأة اشهدكم يا ملائكة في أني قد غفرت, غفرت له وقبل هذا العود فأنت في شرف العلم من ذكر الله لك في سماواته العلا في سماواته العلا وإذا ردت السبات على هذه الطريقة يا طالب العلم فلتكن لك ماده القراءه في سير اهل العلم وانظر كيف تعبوا وحصلوا وكيف سهروا الليالي حتى اتانا العلم هذه ليم غطني طريا كوجبه جميله لذيذه فيها من اصائب الطعام وخيره فلا يبقى الا ان نمد ماذا ايدينا نطعم هني مريئاً نعم وإذا أردت السباب فحسبك أنك في طريق هذا الطريق أوله من الصحابة صحابة في الأول عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمرو وأنت آخر هذه الطريق الذي مشى فيه البخاري وأحمد ومن بعدهم طريق من أهل العلم وشيخ الإسلام وحافظ ابن حجر سبحان الله ما أشرف هذه الطريق إن تسير في طريق يسير فيه ماذا هؤلاء ولذا قال عن هذه الطريق من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى ماذا الجنة انت في طريق الجنة يا رجل والناس ثلاثه عالم ومتعلم وليس بعد إلا من ألهمد الرعاة ألهمد الرعاة صحيح فانتبه يا طالب العلم واحرص على ما انت فيه طبعا لنا شرط أبدي في دروسنا سأسمع لكم وهو متى انتهى الدرس انطلقتم على أعجل ما يكون لا يلتفت منكم ماذا احن حيث تؤمرون حيث قال الله فاذا قضيت الصلاه ايه تنتشر وابن كان ينصح الكلام يزم ان ينطلق لا يتجمع ولا يعني يتوافق قال لعل منكم من يقرا جزءا وهو فين في طريقه فلسنا دعوة جماهرية بحيث إذا انتها الدرس تجمهرنا لا لسنا دعوة جماهرية إنما نحن في دعوة لعل هذه الدعوة طريقها الذي تسير فيه هو الطريق الذي أخبر عنه سعد بن وقاس ابن أبي وقاس إن الله يحب العبد التقري الله ألعب وسكروا في ذلك وصية يعقوب اولاده فإنها وصية غالية يا طلبة العلم، فلست أقول انطلقوا بل ولن تشر إنما أقول فرنق. بعد الدرس، والله تعالى يجمعنا في الأسبوع المقبل على خير، واسمعوا. انقطع السؤال ولا مجال له لاني في شغلتين عظيمتين كل شغله اكبر من اخته فلو اخر عنه من جزاكم الله خيرا خاصه وهناك شغله ثالثه بعيده تنتظرني فان شاء الله تعالى ليس للاؤخر بالله عليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله